لبيس ما كانوا يعملون لو لا ينهأهم الرّبانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السُّحت لبيس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولا قلت أيدهم ولعنوا بما قالوا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 ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين